فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسٌ خِلَالَ الديار وَكَانَ وَعْدًا مفعولا ثمُ رَدَد نَا لَكُكََةَ عَيهِم وَأَمدَد نَكُم بِأَموَلم وَبَنين وَجَعَنَكُ أَكسَر نَفير إنِن أَحسَُم أَحسَُم لِأَن فُوسكُم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 عسى ربكم أي يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. İN NÂZÂL QÛRÂN YÂHĐİL İL LÊTİ Hİ AÇWÂM VE YBŞRÜ L MÜMİNİN ÂL LÂZİN YÂGMLÛN ÇÇALİHÂT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 وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه الطائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا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 ve la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 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخزولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَذْهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا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 تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مولولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا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 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا رَّشُودًا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِ ابْنُ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 وما أرسلناك عليهم وكيلا فربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبرا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 ونُخَلِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا قُوَيَّةً كَبِيرَةً وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسٍ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ الطِّينَ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك من إلا قنيلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موثورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم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 فَلَمَّا نَجَّكُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضُتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفْرًا أَفَأَمِنُّوا أَيْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَنَّهُ يُمْ تُنْعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كُنْتُمْ تَفْرُطُونَ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ادَمَّ رَحْمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ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 ثَبَتْنَاكَ لَقَد كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا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 ve nuzel min al-Qur'an ma hu shifa ve rahmetul il-mu'minin ve la yezidu al-zalimin illa xasarah ve وإذا مسه الشر كان يأوس أن كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيله ويسألونك عن الروح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 فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض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 وَمَا نَنَعْنَى عَنِ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إلا أن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما صبا ماإوهم جهدا كل ما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأن هم كفروا بآياتنا و قالوا كنا خلقا جديدا يروا الله خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا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 ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى قَالَ قال لقد علمت ماء نزل هاؤلا إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسطورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل يسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِمٍ وَنَزَلَ اللَّهُ تَنزِيلًا أُلَّا مِنُّهُ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُ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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 تخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلُوا إلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولنلئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعسوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلنظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولا ولا يشعر نبكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحو إذا أبدا وَكَذَلِكَ أعثرنا عليهم ليعلم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسبدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالعيب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 فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء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 كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يعلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن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 قلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لا وولدا فعسى ربي ان خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ان يصبح ماؤها غضرا فلن تستطيع له طلبا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 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان انتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا لَوْ أَرِينا لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إن أَنْزَلْنَا هُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وغضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا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 المظلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أن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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا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 وَإِنْ تَدْعُهُمْ إلَى الْهُدَا فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا فَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحْمَنِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجْلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُ الَّنِيَجِدُ مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا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 فَلَمَّا بَلَغَا نَجْمًا اجْمَعَ بَيْنَهُمَا دَسِيَاحُهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَطِفْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا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 قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 فان حتى إذا ركب في السفينة خرقتها قال خرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا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 لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم